ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ألصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن نجاهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وَادْخُلُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جذا أَفَمَنْ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون 117. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوفَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ قُلْ لَمَ أَغْضُضُ أَن يَخْرُجُ مِنْهَا أُعِدُوهُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوَقُ عَذَابٍ نَارٍ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تكذبون